أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 من قبله فهم به مسلم سكون بل قالوا إن وجدنا أبا أنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمة وإن على آثارهم مقتدون.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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وما يعشوا ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ونيا فعكم اليوم إظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأن تسمع الصماء وتهد العمياء وما كان في ظلال مبين فإما نذهب بك فإن منهم متقمون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا فَأَخَذْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَلE لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ زُيِّنَ لَنَا ربك بما عهد عيدك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 يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثيرة كَثِيرَةٌ تأكلون تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أم أبرموا أمرا يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بنا ورسلنا لديهم يكتبون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 يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فإن لا يأفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون